حيث قال المصنف رحمه الله تعالى والفعل يعرف بقدو السيني وسوف وتاء التأنيث الساكنة والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسمي ولا دليل الفعل ثم قال باب الإعراب ثم قال المصنف رحمه الله الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العواني الداخلة عليها لفظا أو تقديرا طبعا المصنف قال باب الإعراب وهذه ترجمة وأول باب وقع في المتن وأول ترجمة وقعت في المتن وكالعادة أن هذه المرحلة لا نعرب فيها كلام المصنف وإنما في المرحلة الثانية إن شاء الله لا بد أن نعرب كلام المصنف لذلك لا بأس أن نعرب ولو هذه الترجمة فقط ثم هذه الترجمة لماذا أتى بها المصنف العلماء تكلموا في هذه التراجم وأسالوا وسال مداد كبير وكثير في التوجيه لماذا قالوا باب كما قال متى قالوا باب وارجحوا انه باب عقد في اول زمان التابعين باب كذا كما ارجحوا ان الكتاب كتاب هكذا ثم تحته احاديث او شيء من هذا القبيل في اخر القرن الاول في آخر القرن أو وقيل في القرن الثاني والنماء والإمام مالك عفوا قال في زمن التابعي هذا الباب أو الترجمة يعقدها المصنف أو المؤلف أو الكاتب إنما هي كمحطة للمسافر المسافر لو قطع مسافة بدون توقف لحصل له الاعياء ولا تعب لكنه اذا كان هناك محطات يقف عندها ويستريح تنشط نفسه لماذا للسفر مره اخرى ومن ثم قيل والله اعلم العلماء جزئوا القران اجزاء كما وضعوا له انصافا وارباعا واثنا لان الطالب عندما يختم الحزب تنشط نفسه لماذا؟ للدخول الى الحزب الثاني كالمسافر ينشط عندما يستريح ان يقطع مسافه اخرى لكنه لو اتى بها دفعه واحده متواليه لحصل له الاعياء والتعب كذلك المؤلف فعل هذا فلو كان الطالب ياخذ الكتاب من اوله الى اخره كما يقولون من جلدته إلى جلدته دون أن يجد هناك فصلا ولا بابا ولا تنبيها ولا فرعا فسيحصل له التعب لكن عندما تجد باب الإعراب باب معرفة علامات الإعراب فصل باب الأفعال وهكذا إذن معنى أنه يستريح وينشط ولذلك الزمخشري ذكر أن الكتاب إذا كان مبوبا كان أنشط له للقراءة أو أنشط له في القراءة الكتاب عندما يكون مبوبا يكون أنشط في القراءة وأنشط في الحفظ أيضا فطالب العلم إذا انتقل من باب إلى باب نشط إلى الباب الثاني وانتقل إلى الباب الثاني حتى ولو كان في الباب نوع واحد من العلوم، فإذا ينتقل من باب إلى باب من باب الاستراحة ومن باب المحطة ويمكن أن نسميها محطة الطالب محطة الطالب ومحطة الطالب هي هذه الأبواب كما سمى بعض العلماء العلوم اللي هي النوادر والمحاضرات الاحماض ما يسمى عندهم بالاحماض وقد امرنا بذلك وكما ورد في الصحيح ساعه وساعه ساعة وساعه وكما كان يقول عبد الله بن عباس وغيره يعني يأمر بالاحماض يذكر قصصا ويذكر امثله ويذكر اشياء يضحك بها الطالب ويستريح سمى العلماء مثل هذا العلم مرحاض العلم وان كان التعبير لأن في الحقيقه تعبير خصيص ولكن معنى انه المرحاض يرتاح فيه الانسان هذا هو القصد هذا هو القصد فاذا كذلك الابواب يرتاح الطالب فيها في الباب يرتاح الطالب في الباب ثم ينتقل فاذا انتقل تكون همته قد تحركت الى افضل وتكون ايضاً همته ما شاء الله ارتفعت جيدا اما اذا كان كله كأنه باب واحد لا يمكن انظروا عندما تنهي صورة اما قراءة واما اعراضاً واما احكاما واما شرحاً لا لابد ان ينشط الى ان ينتقل الى صورة اخرى وان ينتقل الى, ماذا؟ إلى حزب اخر حفظاً وقراءةً وتدبرا وإعراباً وتفسيرا وتأملاً وأحكاماً إذا كذلك هذه الابواب باب الإعراب فإذا نسميها الآن ممكن أن نسميها محطة الطالب محطة الطالب بما أن للمسافر محطة فنحن نجعل محطة للطالب في مثل هذه الابواب ولاحظوا هذا الباب هو اول باب وأول ترجمة في هذه المقدمة أو المقدمة يجوز وجهان كما سبق أول باب وأول ترجمة ولاحظ أن هذه الترجمة مركبة من ماذا؟ مركبة من اسمين من مضاف ومضاف إليه مركبة من ماذا؟ من المضاف والمضاف إليه باب الإعرابي باب الاعراب فباب مضاف الاعراب مضاف به فما هو اعراب هذه الترجمه اسمحوا لي اليوم ان نقف مع اعراب هذه الترجمه اختصارا والا فالتراجم اعتنى بها العلماء عنايه فائقه واعربوها إعرابا جيدا اقول لكم ينبغي إن, ان تعتنوا بماذا بإعراب الترجمات وبإعراب الأبواب وبإعراب المقدمات قد سبق أن قلنا مفاتيح الكتب هي ما هي مقدماتها المقدمات مفاتيح الكتب المقدمات مفاتيح الكتب فنحن لا نتكلم على الفواتح ولا الخواتم انما نتكلم عن باب. وعن إعرابه اليوم الإعراب فقط إعراب الترجمة فقط اذا الترجمه مركب ماذا؟ من مضاف ومضاف إليه أو إن شئت قل نقف مع المضاف الثاني ماذا يسمى؟ الجزء الثاني باب الإعراب الإعراب هذا يسمى إيش؟ مضاف اليه يسمى الجزء الثاني ما هي حالته هذا؟ هذا الجزء لاحظ ركز مع مصطفى لو حاله واحده لا تتغير ولا تتبدل مهما كان مهما كان وهي و... ما هي هذه الحاله دلوقتي. ان تكون مجروره لا غير دلوقتي. ان تكون مجروره لا غير هذا المضاف اليه حالته واحد وهي الجر او ان شئت ان قيل لك ما حكم المضاف اليه قل له الجر طيب الجر يتغير بتغير العوامل الجواب لا يأخذ حالة واحدة لا يتبدلها ولا يتغيرها ولا ينتقل عنها ولا يرضى بغيرها وهي الجر ولذلك على جهة الوجوب قال ابن مالك والثاني يجرر ما المرابب الثاني؟ المضافي به يعني الجزء الأول والجزء الثاني ولذلك قال والثاني يجرر جرى ايها أيها الطالب ماذا تجرر الجانيه المضاف عندما قال نونا تل الاعراب أو تنوينا مما تضف احذف كطوريسينا والثانيه يجر و أو او في اذا لم يسهل لك ولا ماخذ اذا المضاف له حاله واحده سهل امره سهل تذكروها في اي مثال وفي اي كتاب قرات المضاف اعلم انه مش يعلم أنه مجهور إنما الكلام على الجزء الأول إنما الكلام على الجزء الأول والجزء الأول الذي هو إيش المضاف ما هو حكمه حكمه يتغير على حسب العوامل فهو يكون على حسب العامل الذي يقوم فإن كان العامل الذي يطلبه عامل الرفع فهو كيف هو مرفوع وإن كان العامل عامل النصب الذي يطلبه عامل النصب كيف يكون فهو منصوب وإن كان العامل الذي يطلبه عامل نصب عامل جر فهو إيش مجرور أنت تنظر إلى الطالب إذا كان يطلبه عامل الرفع فالمضاف مرفوع وإذا كان يطلبه عامل الجر إذا كان يطلبه عامل الجري فالمضاف مجرور وإذا كان يطلبه عامل النصي فالمضاف منصور له حال واحدة لا تتغير المضاف اليه أما المضاف على حسب العواني على حسب العواني مثلا جاء غلام زيد جاء غلام غلام هو المضاف جاء فعل ماضي من غلام فاعل غلام مضاف زيد مضاف ايش هي حاله المضاف هنا مرفوعه رايت غلام زيد غلام رايت فعل وفاعل غلام مفعول به منصوب غلام مضاف زيد مضاف المضاف هنا كيف هو منصوب لأن العامل الذي يعني يطلبه ويعمل فيه او عمل فيه كيف هو منصوب منصوب مررت بغلام زيد مررت بغلام زيد فالباء هنا مررت فعل وفاعل بحرف جر غلام مجرور فاذا غلام مضاف زيد مضاف فالغلام الذي هو المضاف كيف هو مجرور لان الذي يطلبه ما هو عامل الجر فلناخذ اذا ماذا ناخذ ناخذ الجزء الاول او الكلمه الاولى شنو هي الكلمة الأولى المضاف سميها كلمه الأولى سميها الجزء الاول سميها المضاف والمضاف اليه سميه ايضا الكلمه الثانيه الجزء الثاني والمضاف اليه حتى نتفق اذا سمعتم الكلمه الاولى المراد بها ما هي المضاف إذا سمعتم الكلمة الثانية المراد به ماذا؟ المضاف إليه قفوا معي مع هذه الكلمة الأولى وهي إعار المضاف أما المضاف إليه لا نطير فيه فقد قلنا له حال واحدة لا يتخلف ولا يتبدلها ولا يتغير عنها وهي الجار الآن المضاف هذا المضاف هذا المضاف فيه خير. ركزوا معي في مسألة قاعدة فقهية ونجعلها قاعدة نيش لماذا قلت قررت أن أجعل الإعراب درس في هذا الإعراب ترجمة درسا كاملا لماذا؟ لأنه كما يقول الفقهاء الفقهاء يقولون في النية فرض ومنهم القادر انها واجبه فكونها فرضا في, في وضو مثلا هل في أول المنصول أم في أول الفرض فمن الذين قالوا بانها واجبه أو قالوا بأنها فرض قال نستصحبها من اول الفعل الى اخر الفعل ومن من قال نستصحبها من اول الفعل الى اول الفرض إلى أول الفرض لاحظتم هذا الى شو هذا يعني مثلا ينوي الوضوء طبعا النيه محلها القلب لا يترفض بها الا كما قال بعض الفقهاء كما قال ونية في القلب يقول محلاها وسوس او جاهل يظهرها اما ان يترفض بها فلا لانه لم يثبت عن السلف انهم ترفضوا بالنيه ابدا انما هذا من الوسواس الذي يحصل للناس وقد نص على هذا الامام احمد ونص على شيخ ساموتين يوم القيامه واطار نفس المساله فاذن يقولون في النيه هي فرض لأ واجب ابتداءا وفرض عند اول فرض إيش معنى هذا؟ واجب ابتداء يعني غسل الذين في أول الوضوء يعني تنوي طبعا نية ليس بالطرف فهذا واجب لكن تستصحبها معك إلى أول الفرد الذي هو الواجب فرد فرد عندما تغسل أول فرد فهي فرد لكن عندما تغسل أول ذلك فهي قالوا واجب ومنهم من قال يستصحبها يعني كأنه يستحذرها معه إلى آخر الفعل هذا كله تشدد أو جهاد في غير عاد أما النيا هي كما يقولون الحال أنطق من الفعل الحال أنطق من الفعل يعني عندما يأخذ الإنسان الإيماء ويتوطأ على خلاص كافي دون أن يتلفظ ولا شيء من هذا القلب هذا يقول الفقهاء نحن نقول هذا في ماذا؟ نقوله في الإعراب كيف نقوله في الاعراب نقول هذا الاعراب الذي ستسمعون نستصحبه معنا عند كل باب وعند كل ترجمه في هذه المقدمه بل وكذا في كل تراجم الفقه وفي كل تراجم الحديث وفي كل تراجم التفسير بل في كل سائر العلوم لاحظتم اعراب واحد بانواعه واوجهه في كل الفلوق باب الطهارت إعراب واحد نفس الإعراب الذي لغ... ل... ل... سوف نقول ونقرر في باب الإعراب ونفسه باب الصيام نفس الإعراب باب التفسير نفس الإعراب قس عليه ولذلك وأكد مرة أخرى هذا الباب وهذه التراجم لابد من معرفةها معرفة, معرفة تنجي لابد لأنها تجر ذيلها أو يجر هذا الإعراب ذيله على كل التراجم فلذلك كان العلماء دائما يدققون في أول ترجمة إعرابا في أول ترجمة فقبل أن نبدأ إعراب هذه التراجم ولأن كما يقولون الترجمة لا بد فيها من العلم والمعرفة حتى يمكن أداؤها والقيام بها على الوجه المطلوب شرعها لابد. لا بد لا بد فيها من العلم مراد باعرابها والمعرفة معرفة يعني كل إعراب وعلى ما يدل ومعناه حتى يمكن أداؤها والقيام به على الوجه المطلوب شرحها وركزوا معي في هذه الترجمة باب باب الإعراب اولا قبل أن نبدأ في الإعراب ما هو وزن كلمة باب باب الإعراب هذا سؤال ما هو وزن كلمه باب يعني صيغتها وبنيتها ما هو صيغتها على وزن فعله على وزن فعله كيف على وزن فعله يعني كانك تقول بوابه فعله نعم باوابة بوابه نعم سياتي ان شاء الله بوابه بفتح الواو والباء باوابة طبعا نتكلم على الباء الأولى أما الباء الثانية فعلى حسب العوامل كما قلنا باوابة هذه صيغتها وبنيتها ووزنها وما هو أصل كلمة باب الآن عرفنا وزنها فما هو وزن كلمة باب عرفنا ما هو أصل كلمة باب م? قالوا أصل كلمة باب يعرف من, من إعلانها يعرف من اعلاله ماذا نقول في اعلال باب نقول ركزوا معي جيدا تحركت الواو باو و وانفتح ما قبلها ما قبلها قبلها ماذا با وانفتح ما قبلها فقلبت الفا فصارت بابا قلب الواو ايش قلبت الواو الفا اذا تقول هكذا تحركت الواو والمفتح ما قبلها ما هو ما قبلها الباب, الباب. فصارت إيش <تصفيق> صارت أليفا فقلنا باب قد يقول القائل ما هو الدليل على ذلك ما هو الدليل على أنها حركت يعني تحركت الواو ومفتح ما قبلها وقربت أليفا وصارت بابا ما هو الدليل ما هو الدليل على ذلك الجواب دليل ان نقول عندما نريد ان نجمع باب بكيف عندما نريد أن نجمع باب ماذا نقول أبواب. ابواب وعندما نريد ان نصغر باب ماذا نقول ماذا نقول بوي لهذا الاعلان لهذا الاعلان قعد العلماء علماء النحو قاعده مهمه ماذا تقول هذه القاعده تصغير معرف به اسم كلمه الج... الجمع والتصغير يردان الاشياء الى اصولها هذه قائمه فنعرف اصل الكلمه من خلال التصغير من خلال تصغيرها ومن خلال جمعها ولذلك قالوا الجمع والتصغير يردان الاشياء الى اصولها وكذلك الضمير لكم دعكم الان للضمير دعكم الان للضمير الجمع والتصغير ماذا يفعل؟ يردان الاشياء الى اصولها فاذا قيل لك فمثلا كلمه باب تجمع على ماذا؟ انا اسال كلمه باب تجمع على ماذا؟ أبواب. تجمع الجواب تجمع على ابواب فان سئلت كلمه باب تجمع على ماذا؟ ماذا تقول له؟ تجمع على ابواب تجمع على ابواب طيب اذا كانت كلمه باب تجمع على ابواب هكذا ها اذا لاحظتم رجع رجع إلى أصله لا؟, لا وكيف تصغر بويب بويب أين رجع إلى أصله الوا. الواو حسن الواو إذا عرفنا الآن اصل إيش أصل الكلمة إذا الكلمة تجمع على باب أبواب طيب أنا سؤالي هذا معروف على أن كلمة باب تجمع الأبواب هل كلمة باب تجمع جمعا آخر غير الذي ذكر غير هذا الجمع الذي ذكر ما رأيكم كلمة باب هل تجمع جمعا آخر غير الذي ذكر ما رأيكم ها الجواب نعم الجواب تجمع جموعا أخرى يقال لها باب بيبان بيبان ويقال لها أبوب بفتح الوا بفتح الوا أبو ب بفتح الوا ويقال له له أيضا حذف المدف ها حذف المد أي نعم بحذف المد أبو ب بفتحي ندى الوا الوا وتقول أيضا تجمع أيضا على أبو ب بتسكين ندى بتسكين الوا أبو بتسكين الوا لاحظ إذا بباب أبواب وباب وماذا آخر وأبواب وأبوب. وأبوب وأبوب إذن هذا جمع ماذا؟ هذا جمع باب طيب سؤال <تصفيق> أنتم عرفتم كم جمع من يذكر منكم؟ أبواب <تصفيق> بباب <تصفيق> <أبوب>. أبواب <تصفيق> بدون إشباع أبوب سياق <تصفيق> أربعة من الجمع ها؟ طيب كونها تجمع على أبواب هل هذا قياسي أم سماعي هل هذا قياسي أم سماعي يعني ممكن يأتي الطالب ويأتي بضابط وتقيس عليه أم سمع فقط الجواب كونها تجمع على أبواب هذا قياسي أفعل وكونها تجمع على ببان وطبعا وغيرها هذا كيف هو هذا سماعي هذا سماعي طبعا معروف لديكم يعني القاعده المسلمه يقولون يقول علماء في مساله الصغر ومساله الجمع انهم يردون يردن الاشياء الى اصول ومعروف لديكم ايضا على ان القياس يقاس عليه والسماعي يقتصر على النسخ ولذلك يقول ابن مالك واللي يقاس لمن اما السماعي فتذكر ما سمع فقط ولا تزيد يحفظ ولا يقاس عليه نفهم هذا ولذلك يقولون ما سمع يقال وما لا فلا واضح ما سمع يقال وما لا فلا طيب إذا أردنا أن نعرف أصل الكلمة إذا أردنا أن نعرف أصل الكلمة كيف نعرفها أصل عين الكلمة مقصود أصل عين الكلمة فعالة العين عين فاعل باوة الواو هي عن كلمة باوة با. فإذا عرضنا أن نعرف أصل عين الكلمة كيف نعرفها كيف نعرف أصل عين الكلمة هذه مسائل بسيطة جدا وسهلة يعني افهموها واضحة لا تستصعبها فالعلم دائما لا تستصعب ادخل إليه وتوكل على الله وأخلص النيات إن شاء الله لا طالب علينا محب. إذن نقول إذا أردنا أن نعرف أصل عين الكلمة كيف نعرفها كيف نعرفها نصغرها أو نجمعها هذا أصل عين الكلمة أمر سهل جدا أستحذر معك القاعدة التي ذكرنا أردنا أن نعرف أصل عين الكلمة نأتي بالجموع أو نأتي بالتصغير وبس فهكذا إذن فهمنا الآن باب وفهمنا أصله وفهمنا أيضا جمعه وفهمنا أيضا أصل عين الكلمة وفهمنا أيضا وزنها فماذا طيب سؤال قد يقول قائل لماذا بويب المصنفات أبويب المصنفات شيخ نبي ما قلية لواء ألف كيف قلية لواء ألف رجعت إلى أصلها عما قلبت الواو ألفا للفتاح ما قبلها هذا هو للفتاح ما قبلها هنا نقول لماذا بوبت المصنفات لماذا بوابوا أو بوبت المصنفات يعني في المصنفات تجد بعض لماذا ذكرنا ما قيل في كل الأبواب وهذا عام يعني كالمسافر يستريح لكن هنا المصنفات فيها أبواب لماذا؟ قالوا بويبة المصنفات ركزوا لها لسهولة الرجوع إلى مسائلها لسهولة الرجوع إلى مسائلها لو كان الكتاب بدون أبواب هكذا غفل من الأبواب لو كان الكتاب غفلاً من الأبواب لم أسابل على الطالب البحث في مسألة المسائل لكن عندما تقول باب الطهارة فيسهل على الطالب أن يرجع إلى ماذا؟ إلى مسائل الطهارة إلى مسائل الطهارة وطبعا كما سبق أن قلنا استعمل لفظ الباب زمن التابعين على أرجح الأقوال الثلاثة على أرجح الأقوال الثلاثة استعمل في زمن التابعين فماذا؟ طيب كم يجوز الآن هذا هو كما يقولون مرضى الفرس؟ هذا هو بيت القصيد الآن هذا الدرس عقد لماذا؟ لاعراب الترجمة فهنا أسأل سؤال وكما أقول وأكرر مرة أخرى أن هذه الترجمة إعرابها يجر ذيله على كل التراجم في كل الفنو وفي سائل العلم في سائل العلم. يعني ما؟ ما تفهمه وتعرفه هنا في إعراب الباب هو نفسه من الإعراب ونفسه في الفيق ونفسه في التفسير ونفسه في المصطلح ونفسه في أصل فق في كل فن فماذا طيب سؤال كم يجوز في باب من أوجه الإعراب هذا هو السؤال كم يجوز في باب من أوجه الإعراب الجواب باب فيه اوجه كثير من الاعراب لان الباب يصح قراءته بالرفع كما يصح قراءته بالنصب ويصح قراءته بالجر الان قل يصح قراءته بالجر تقول باب الاعراب كما تقول باب الاعراب كما تقول باب الاعراب اذن يصح قراءته بالرفع ويصح قراءته بالنصوين ويصح قراءته بالجر في كل التراجم في كل التراجم من غير استثناء بل حتى قال العلماء أسماء التراجم كلها يجوز فيها ثلاثه اوجه من الاعراب وبعضهم قال يجوز فيها خمسه اوجه من الاعراب وبعضهم قال يجوز فيها سبعة أوجه من الاعراب وبعضهم قال يجوز فيها احدى عشر وجه من الاعراب او احدى عشر احدى عشر وجه من الاعراب اذا اعيد من هو من قال ثلاثة. ثلاثة أوجه ومن هو من قال خمسة. خمسة أوجه ومن هو من قال سبعة. سبعة أوجه ومن هو من قال احدى عشر وجه طيب من يذكر لنا بعض هذه الاوجه إذا صح طبعا قراءة باب إذا صح قراءة بالنصف باب أو بالرفع عندما تسأل قم بإعراب هذه الترجمة ماذا تقول هل لا تقول له هل بقراءه الباب بالرفع ام بالجر ام بالنصب يقول لك عندما يصح قراءه باب بالرفع فماذا تقول في الاعراب ذاك تقول فيه فيه وجهان من الاعراب فيه وجهان من الاعراب انا احب ان تذكر لي هذين الوجهين او تحصل هذا الوجه الوجه الاول ان يكون باب خبرا لمبتدا محذوف هذا ان يكون خبرا للمبتدا ايش لمبتدا محذوف تقديره وهذا الحذف جوازا ولا وجوب الحذف وجوبا ولا جوازا حق جوازا الحذف هنا جوازا قدره هذا. هذا باب الاعراب ولذلك معظم شراح الفقه وشراح المتون يقولون هذا باب كذا ورجعوا الى شروح الحديث والى شروح المتون كلهم يقول باب كذا لاحظتم اذا لا. الاعراب الاول ما هو خبر لمبتدا محذوف هذا الحذف جوازا ولا وجوبا جوازا قدره هذا باب الاعراب لماذا قلنا جوازا لان المقدر المحذوف كالموجود في حاله الجواز كالموجود ولذلك يقومون باعراب المقدر هذا محله دائما يقومون بإعراب ماذا يقومون باعراب المقدر فلو كان واجبا لقال له اعراب هكذا عاد لكن عندما يقولوا يقومون باعرابهم على أنه كان موجود ها؟ كما قلنا في الضمير السابق من باب المتصل كأنه متصل موجود كذلك الضمير مهما يستطر فإنه متصل قد اشتار كذلك المحذوف جوازه كأنه موجود هو معدوم لكنه كالوجود أو كالموجود ولذلك قدروه بماذا؟ هذا محله ولما قدروا هذا محله اعربوا كلمه هذا محله اعربوها لا. هذه الجمله اعربوها هذا محله فمن يعلم منكم هذا محله كما اعربها يعني علماء كل العلماء في كل الفنون طبعا هذا ها؟ هذا مبتدا لا ها حرف تنبيه لا. طيب لماذا نقول له ها حرف تنبيه لا. نعم لا. يحصل به تنبيه إشارة إلى آخر. يحصل به إيش؟ تنبيه وإشارة إلى آخر. نقول له حرف تنبيه لتنبيه المخاطب على ما يلقى إليه. ركزوا هذا مهما. نقول له حرف تنبيه لتنبيه المخاطب. المخاطب ينبه المخاطب على ما يلقى إليه. هذا واحد. هذا واحد. الثاني. لإزالة الغفلة عنه هذا هو الثالث إذن لا يقال له حفظ بهكذا كيفما اتفق جوزافي إنما كل إعراب له معنى فلذلك لا يمكن أن تأتي إلى واحد وتقول له اعرب لي هذا المثل وينظر إلى المثل لا يفهمه فإذا قام بالإعراب وتصرع فاعلم أن الرجل لا يدخل منه لكنه إذا قال لك اولا بين للمعنى كما قال ابن عصر جاءوا له بمثال قالوا أعرب هذا المثل فقال لهم بين المعنى وبين لك الاعرب بين المعنى وبين لك الإعادة كذلك أنت ها حرف تنبيه لماذا قيل له حرف تنبيه لماذا لتنبيه المخاطب على من قال وثانيا لإزالة الغفلة عنه وطيب من باب المخاطب داخل في عموم خطابه فيكون قد أزال الغفل عن نفسه هو وأراد أن يزيلها وأن يرفع عن غيره نفهم هذا؟ طيب إذن أتمنع ها حرف تنبيه قلنا لماذا قلنا له حرف تنبيه ذكرنا لماذا؟ وطبعا حرف تنبيه كيف يكون ها مبني منيع السكون مقدر على اخره طبعا من عم دور اشتغال محل السكون ماذا يسمى هذا السكون سكون ذاتي او سكون ميت ان السكون الذاتي والسكون الميت له معنى واحد من عم دوري منى عثمان من دور اشتغال المحل بالسكون الذاتي او السكون الميت هل له محل من الاعراب لا محل له من الاعراب هذا اعراب ها انا عرضت لكم الان بعد ذلك قيسوا عليه في كل الابواب لاحظتم اذا ها حرف تنبيه فيها قواعد مهمه فلذلك عندما تقرا القران تجد الله عز وجل ينبهك ها انتم هؤلاء إذن تجد تنبيهات مهمة ينبهك إلى ما يلقى اليك ويزيل عنك الغفلة هذا هو لاحظتم طيب ها ذا نعم ذا اسم إشارة اسم إشارة يشار إليه لا نذر طيب يشار اليه لماذا للمفرد المذكر ولا للمفرد المؤنث المفرد المذكر المذكر للقريب ولا للبعيد للقريب. للقريب هل له محل من الاعراب او لا محله له من الاعراب طبعا رفع. هو مبني على السكون في رفع لمحل رفع لا يظهر في طبعا لا يظهر في اعراب انما يبنى طيب او تقول مبتدا مبني على السكون لماذا بني على السكون انتم تعلمون أن الأصرف الأسماء ما هو؟ الأصرف الإعراب والأصرف الأفعال ماذا؟ مم. البناء ما عدا المضارع في بعض صوره لا تقول هكذا على الإطلاق والأصرف الحروف ما هو؟ البناء البناء وسبق أن قلنا والاسم ان على السكون يبنى فيه سؤال واحد فلتعنى والفعل والحف إذا ما بنية على السكون لا سؤال اتيه من جاء على أصيف سؤال فلا سؤال عليه وإن على حركة كضرابة فيه سؤالني لي وقيت الغضب. لماذا بني على الفتح والمي بناء على السقل لأن ولماذا كانت الحركة خصوصا في الحار ولم تكن ضمها ولا وإن على حركة كضرابة فيه سؤالني لي وقيت الغضابة أسئلة ثلاثة في الحركة كأين أمس حيث يا للفطن الشاهد عندنا هذا مبتدا مبني ذا ذا ليس هذا مبني على السكون لشبهه بالحرف في ماذا شبه ماذا لا كيف نعم شبها معنويا لقول ابن مالك و فيما تا و هنا كان من حق العرب انطلع على هذا طيب طبعا في محل ايش في محل رفع لانه ماذا مبتدا من الذي عمل في الرفع الابتداء. الابتداء. وليس هذا. ان هذا حرف لا يعمل، انما للتنبيه فقط. وليس للعدل. فالموتداء من العمل فيها الرف? الابتداء. ما الدليل? قول ابن مالك قول ابن مالك. ورفع مبتدأ ورفعوا مبتداء مبتدأ بالابتداء. مبتدأ طيب ما هو الابتداء? معنوي. عامل معنوي. لا, يقدر يقدر. لا يظهر ولا يقدر. والعمل. وش هو الابتداء? جعلك الشيء اولا تخبر عنه ثانيا هو عامل معنو والعامل المعنوي يقول شيء أني الابتداء والتجريد يا إخوان طيب هذا أتم الإعراب هذا محله طبعا في محله هذا باب باب الإعرابي باب الإعراب ماذا قلنا هذا محله هذا محله هذا محله يعني في محله محل رفع شايفناه مرتدى مبتدا باب خبر باب الاعرابي على الاعراب الاول طبعا هذا باب الاعراب هذا باب الاعراب فهذا باب الاعراب ماذا نقول فيه ها حرف تنبي كما قلنا اذا مبتدا وباب ماذا يكون خبر كيف يكون خبر مرفوع وعلامه رفعين رافع له المبتدا على القول الراجح من أقوال الثلاثه ولكن قال بان الابتداء عامل الرفع المبتدا والخبر هناك من قال الابتداء والمبتدا تعا ونعرف الخبر هناك من قال المبتدا وهو القول الراجح هو مذكورا مالك كذلك رفع خبرين بالمبتدا هذا الإعراب عن الاصح هذا هو الأعراب وباب ماذا باب مضاف والإعراب كيف هي مضاف إليه طيب المضاف إليه من عمل فيه الجر سعد المضاف المضافي عمل في الجر هذا باب الإعراض المضاف على الراجح من الأقوال الثلاثه لماذا قلنا على الراجح؟ لأن هناك من قال الإضافة هي التي عملت الجر هناك من قال الحرف المنوي هو الذي عمل الجر هناك حرف منوي، هو الذي عمل في الجر والإضافة غير المضاف الإضافة هي نسبة قيدية نسبة قيدية طبعا بين الأول والثاني توجب جرى الثاني منهما أبدا وهناك من قال بأن الحرف المنوم هناك من قال المضاف ومذهب سبوي وهذا هو الراجح ولذلك قالوا وجر بالمضاف ما إليه أضيف في مذهب سبويه ومذهب الزجاجي حرف الخفض والأخفش الإضافة الذي اغطى كما سيأتي إن شاء إذن هذا باب الإعراب هذا باب الإعراب. طيب ماذا نقول الجملة من المبتدأ والخبر مستأنفا استئنافا بيانين ولا نحوي نحويا نحويا هلأ من العراق من الجوان الجملة فيلا ما إحنا من الإعراب. فنقول الجملة من المبتدأ والخبر مستأنف استئنافا نحويا وليس بيانيا لا محل له من الاعراب هذا الوجه الاول واضح الوجه الاول لا. واضح ان شاء الله طيب ننتقل الوجه الثاني ما هو الوجه الثاني لا باقي في الرفع الوجه الثاني باب الاعراب هذا محله لان الوجه الاول ما هو هذا باب الاعراب الان باب الاعراب هذا محله طيب اعرب باب, باب مبتدا مرفوع بالامتداء على علامه ضم الضمه في اخره طبعا الرفع لا الامتداء هذه اللازمه دائما اجعلوها معكم حتى يصبح هذا الاعراب باذن الله عز وجل معكم لا يتغير لاحظ باب باب, باب, باب الإعرابي هذا محلو باب المضاف اعراب المضاف هذا محله هذا ها, ها حرف تنبيه لماذا سمي لماذا قلنا قلنا لها حرف تنبيه لتنبه ماذا المخاطب لماذا على ما يلقى اليه, إليه. او لإزالة الغفله عنه ذا ما منقع في الاعراب اسمه اشاره, إشارة. يشار به لماذا يشار به لماذا المذكر. للمفرد المذكري <تصفيق> القريب معك. لا بد من هذا يشار به للمفرد المذكري <تصفيق> القريب مبني على السكون, مبني على السكون. في محل لا دقيقه ايش هو ما هو ما مكعه في الاعراب اسم اشاره ما مكعه في الاعراب مبتداش هو مبتدا قلنا باب الاعراب هذا محل باب مبتدا باب مضاف الاعراب المضاف هذا محلها حرف تنبيه لا اسم اشاره مبتداش ايش او خبر هذا مبتدا ثاني او ثاني لأن الخبر لان خبر من خبر المبتدا الاول اللي الان قل لي المبتدا الاول ما هو باب, باب الاعراب ما هو اين المبتدا الثاني هذا هذا يعني طبعا بالإعراب التفصيلي ها حرف ذا مبتدا ثاني طبعا مبني على السكون في محل, في محل رفع وطبعا السكون هنا سكون ذات او الميم انه اسم المبني لا يعرف طيب ومحلهما مكافئ. خبر المتدى الثاني خبر عن المتدى الثاني أحسن وهو مرفوع بي. على ما ترفع الضم الظاهر في آخره محله مضاف والهام مضاف اليه مضاف مبني على ماذا؟ مبني على الضم في محل إيش؟ جرين حالة واحدة لانه ضمير لماذا قلنا مبني؟ لانه ضمير والضمائر كلها مبنية هذه قاعدة الضمائر كلها مبنية هذه قاعدة مسلمة حتى قال انه مالك وكل مضمر له البناء يجب فاذا الضمائر كلها مبنيه واين المبتدا الخبر الثاني بالمبتدا من, من المبتدا, الثاني, الجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبرت الجمله من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الاول واين الرابط هنا الضمير الهاء الهاء في ماذا في قولنا محله غو هو. هو لماذا قلنا لا بد من رابط المبتدا عندما ياتي جمله يحتاج الى الرابط وجمله ياتي مفردا ياتي وياتي جمله لا بد له من ماذا لان المبتدا اما ان ياتي مفردا يأتي ان ياتي جمله لا بد من رابط كما قال ابن مالك وَمُفْرَضًا يَأْتِي وَيَأْتِي جُمْلًا حَاوِيَّةً المعنى الذي سِيْغَتْ لَهِ فإذن ما إين هو الرابط هو الضمير إذن هما وجها الوجه الأول ما هو؟ نذكر الوجه الأول لسي الوجه الأول ما هو؟ الوجه الأول إعراب باب على أن خبر لممتدأ ما هو في تقديره باب الإعرابي هذا, هذا باب الا طيب باب والثاني باب الاعراضي هذا محله ركزوا معي عندنا هنا قاعده مهمه كما كان يقول احد شيوخنا قل من ينبه عليها قل من يشير اليها ما هي هذه القاعده افهموها جيد يقولون اذا دار الامر بين كون, كون المحذوف مبتدا او كونه خبرا فمن احق بالحذف منهما اجعل هذه, الفائدة سؤالاً. اجعل هذه الفائده سؤالا اذا دار الامر بين كون المحذوف مبتدا او كونه خبرا فمن احق بالحذف منهما لاحظتوا فهمتوا السؤال نعم محمد سعيد فهمت السؤال يعني اذا دار الامر بين كون المحذوف الذي كنا نقدره الآن في الإعراب الأول والثاني كون المحذوف مبتدا أو كونه خبرا فمن أحق بالحذف منهما لا ندري هل هو أم غير في هذه الجواب في هذه المسألة خلاف خلاف قائم قديم ولكن ركزوا منهم من قال كون المحذوف مبتدأ, مبتدا لأن الخبر لماذا لأن الخبر محط الفائدة والخبر محط الأنظار وما يكون محط الفائدة ومحط الأنظار يحذف أم لا يحذف لا يحذف لأنه هو محط الأنظار ناس ينتظرون تمام الفائده ولذلك النمالك يقول والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والايادي شاهدة هذا قول لاحظت فهمت يقول لك لماذا نحذف نقوم بحذف الخبر لا نحذف الموتى الخبر هو محط انظار الناس كلهم ينتظرون الخبر انت تاتي بالموتى لتخبر لتخبر فاذا من الذي يستحق ان يحذف هل الموتى ام الخبر قال الذي يستحق ان يحذف الموتى هذا قول القول الثاني قالوا كون المحذوف خبرا لا. لماذا؟ لأن, لأن المبتدا مقصود لذاته المبتدا عندما ناتي به مقصود لذاته بينما الخبر مقصود لغيره فمن أحق بالحث واولى بالحث المقصود, المقصود بذاته أم المقصود بغيره المقصود لغيره المقصود لغيره هو الأحق وكما يقولون في قاعدة وهي قاعدة مسلمة وهي من القواعد أيضا حتى تستعمل كثيرا في أصول اللغة وتستعمل أيضا حتى في البلاء يقولون الحذف بالأعجاز والأواخر أليق منه بالصدر والأوالي الحذف بالأعجاز والأواخر أليق من منه بماذا بالصدور والأوائل وهذه قاعده استعملها كثيرا ويقردها كثيرا كفراء ما هو السؤال ما هي قاعده لا الحذف هذا شيء اخر الحذف يكون بالاعجاز العجز عجز الشيء ان الاول مثلا خذوا بيت شعر خذوا بيتا شعريا يا جامع الدنيا لغير بلاغه لمن تجمع الدنيا وانت تموت من الاحق بالحذف العجوز ام الام الصبر قال الأحق الاحق بالحذف العجوز يا جامع الدنيا لغير بلاغته ثم العجوز يمكن ان يحذف لأن الاعجاز والاواخر ان يقبل بالحذف من ماذا من الصدور والاواخر من الصدور والاواخر كما يقولون علماء اللغه وكما يقول ايضا يقررها كثيرا قلنا الكفره إذن هذا هذه قاعده مهمه وقواعد ماخوذه من الاعراب الاول والثاني فماذا ننتقل الى الاعراب الثاني الثالث عفوا الوجه الثالث يصح قراءه باب الرفع ايضا على انه فاعل لفعل المحذوف على انه فاعل لفعل محذوف وهذا ذكره بعض النوحات مع أنه ليس من المواضع الأربع التي يحذف فيها الفعل ومعلوم عندنا مواضع أربع يحذف فيها الفعل دون فاعله ودون مرفوعه جوازاً أو وجول وهذا كله إن شاء الله سيأتيكم في باب الفعل يحذف هذا من المواضع من, من تلك المواضع؟ لا مش من تلك المواضع إذا فعليه فيكون هذا الوجه هذا صحيح ضعيف الوجه الثالث الوجه الثالث ما هو أن يكون باب فاعل لفعل محدث لفعل قالوا هذا وإن قال به بعض النحات إلا أنه لا يصح لماذا؟ لأنه ليس من المواضع الأربع التي يحذف فيها الفعل يحذف فيها الفعل دون فاعلي ودون مرفوعي ومعلوم عندنا مواضع أربعة يحلو فيها الفاعل جواز ووجود وهذه ليست من تلك الأربعة من تلك الأربعة كما عندنا أيضا العكس عندنا الفاعل بدون فاعل عندنا الفاعل بدون فاعل هذه المواضع الأربعة ستأتيكم إن شاء الله في باب الفاعل وعندنا أيضا فاعل كما قلنا فعل بدون فاعل يمكن هذا نعم يمكن ولهذا قال فعل بغير فاعل فالتعلم كثرما وقلما وطالما وكان ان تزاد والمكرر لفظه للتوكيد ايضا ذكر فعل بغير فاعل فالتعلم كثرما اين الفاعل وقلما اين الفاعل وطالما اين الفاعل وكان ايضا الزائد إذا كانت تامة أين فعلها؟ والمكرر أين فاعله الذي كرر للتوكيد لا فاعل له ومنهم قال فاعله يقدر فقط فلهذا قلنا هذا الوجه وهو إيش الوجه الثالث ضعيف لاحظتم لأنه مش من المواضع الاربعه التي يحلو فيها الفاعل دون ماذا الفعل دون فاعله ودون مرفوعه جوازا او وجوبا هذه هذا الوجه كم ثالث الوجه الرابع يصح قراءه بالرفع ايضا وهو ان يكون نائب فاعل لفعل محذوف نائب فاعل لفعل محذوف وهذا لا يصح ايضا اذا كان في الفاعل لا يصح فمن باب اولى وأحرى في النائب لا يصح لماذا؟ لأنه ليس من المواضع الأربع التي يحدث فيها ايضا الفعل دون نائبه ومرفوعه جواز ووجوبه ما قيل في الفاعل يقرر في وهذا كله سياتيكم إن شاء الله في باب الفاعل عندما نذكر باب الفاعل ونذكر بعض أحكامه إن شاء الله تعالى ونشير إلى هذه الاوجه الاربعه الأوجه الأربع لا تستعجلوا النتائج ولا تستعجلوا الفوائد من استعجل شيئا قبل أوانه ابتلي بحرمانه فلذلك لا تستعجلها تذكرها ان شاء الله عندما هذا نتكلم عليها اذا قلنا هذا الوجه الرابع كيف هو جائز ولا ضعف؟ ضعيف هذا ضعيف مم. اضعف من, من الاول بل وقيل قيل على انهما في الضعف سواء في الضعف سواء ما يقال في الفاعل الذي حذف فعله يقال في النائب الذي حذف ايضا فعله الوجه الخامس باب عندما يصح ان نقرا باب بالنصف الان اوجه الرفع كم مساعد صمت اوجه الرفع من سعيد اربعه ايش هي مبتدا مبتدا خبر خبر فاعل وإما نائب فاعل هذه اوجه اربعه الان باقي عندنا اشياء اخرى للرفع لكن الان يفهمون لي هذا النص عندما يصح قراءة باب بالنص. الوجه الثاني هذا الوجه الخامس يعني بالنسبة للتقسيم الثلاثي هذا الوجه الثاني لأن في الأول ماذا قلنا أن يقرأ مرحوعا أو منصوصا أو مجرورا فإذا جعلنا هذه أوجه ثلاثة فنأتي الوجه الثاني وهو القسم كم أو الإعراب الإعراب الخامس اذا اعتبرنا او قرانا باب الاعراب باب الاعراب ففيها وجه واحد على الراجح ففيها وجه واحد على الراجح ماذا تقول باب الاعراب من يقوم باعراب باب الاعراب باب مفعول بفعل محذوف تقديره افهم باب الاعراب أو اقرأ باب الإعراب أو تعلم باب الإعراب. طيب، محمد سعيد، قم بإعراب اقرأ باب الإعراب. اقرأ فعل يشل. فعل أمر مبني على السكون. في محل رفع غير. هكذا نقول. اقرأ ماذا نقول فيه؟ مبني على السكون. هل له محل؟ طيب هذا إن شاء الله سيأتيكم يعني أنا كنت حيث أن أذكر شيء لكن دعا لأن قالوا هل فعل أمر كيف يكون مبني ولا لمعرب كيف يكون فعل مبني على السوق هذا مذهبنا مذهب ومذهب الخليل كيف يكون عنده معرب آه عنده معرب لذلك قالوا وأعرب الكساء فعلا أمري وقد مناه سبويه فدري وهو مبني على تقبل الراجح النوم وهو الصحيح وهو مبني على سكون حذف كما قد انجلها اذا صحيح نوم ابني على السكون تقول لي اقرأ في الأمر ابني على السكون أين ضمير. ضمير هذا مستتل وجوب وجوبا ولا جوازا وجوبا قدره تقديره أنت أنت طيب وباب مفعول به كيف يكون مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهره في آخره وباب مضاف وباب الإعراب الإعرابي مضاف إليه هذا من باب إنصب بفعل اللائق إن قد إجتبا أهلا وسهل قد إجتبا إنصب بفعل اللائق إن قد اختب اهلا وسهلا بالفتاة ومرحبا اهلا وسهلا بالفتاة ومرحبا مفهوم فاذا نقول هذا ايش مفعول بفعل محذوف هذا الوجه الراجح تقول اقرا باب الاعراب معناها ماشي الوجه الراجح بالنسبه للاوجه السابقه لا يعني هناك من قال في وجه اخر النصب سياتذكر الان اللي هي اقلها ضعفا ثم نذكر امثله لها اذا الآن ذكرنا الوجه المرفوع الوجه النصبق ايش إيش؟ وجه المجرور عندما يصح قراءة باب بالجر ماذا يكون في الإعراض باب قراءة بالجر قالوا يكون مجرورا بنزع الخافر بنزع الخافر معنى بنزع الخافر يعني بحرف جر محذوف نزعنا حرف الجر كانه قال اقرا في باب الاعراب فحذفنا في نزعنا في وبقي منصوبا فيكون اعرابهم كالتالي أنت انت اقرا في باب الاعراب اقرا فعل امر من اعرس وفاعله ضمير مستتر وجوب تقديره انت وفي في حرف جر وباب طيب بابي مجهر مجهر بما نعم بيفي. بيفي وعلامه جره كسرت ظاهره في اخره وطبعا الجر مجهر لا بد له من متعلق وقد سبق ان قلنا على ان الذي لا يتعلق والذي حفز زائد الذي لا معنى له واشياء اخرى استثنيت وكل حروف الجر بالفعل علقت او اسم كشبه الفعلي حيث تنزل هذه القواعد التي سبقت ينبغي أن تحفظ وحصل ما في الصدور وليس ما في السطور احفظوها الآن طبقوها علق سوى الكافي ورب لو لا ولا وزائد وكخل العلة بمش بمش بمش بمش في والفعل ولو يكون ناقصا وقوم قد أبى فإذا هذه حرف الزائد الشبي بالزائد وخالا وحاش هذه لا تعلق لها إذا كانت حرفا ها طيب إذن هنا له معنى لأن حروف الجر لا تستقل بذاتها إنما هي لمجرد الربط دائما نقول لكم هذه الطعامة لمجرد الربط تحتاج إلى من تتعلق به لا بد من فعلي إذا تتعلق بفعلي إيش اقرا احسنت هذا الوجه كيف هو محفوظ للشاذ هذا الوجه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه يحفظ ولا يقاس عليه سؤالي لماذا قلنا بأنه وجه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه لماذا طيب أنا حاولت يعني طريقة سؤال وجواب لأسهل لكم إعراب هذه الترجمة ولا تنسوا أن هناك رسائل مستقلة في إعراب الترجمة سؤالي هنا لماذا قلنا هذا الوجه شاذ ضعيف يحفظ ولا يقاس سمع يقال ولا سماعي لكن هل نجعله ضابطا وقاعده مضطربه نقيس عليه الجمله لماذا لا؟ لانه لأن السماع لا يقاس لا لماذا مثال لا ها لان حذف حرف الجر لاحظ حذف حرف الجر وإبقاء عمله شاذ حذف حرف الجر وإبقاء عمله شاذ هذا هو إذا قيل لك لماذا قلت بأن هذا الوجه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه قل لأن الجمهور قالوا حذف حرف الجر وإبقاء عمله شاذ طيب هل جوزه أحد؟ هل جوزه احد أحد؟ الجواب نعم من من جوزه؟ الذين يقولون بهذا الجواب جوزه الكوفيون ومنعه البصريون جوزه الكوفيون ومنعه البصري ولذلك قراءته بالجر يحمل على قول من؟ الكوفي على قول الكوفي أما على قول البصريين فلا لا يدف. ولذلك ابن مالك ماذا قال ابن مالك على مذهبي في هذه المساله على مذهب الكوفي قال وان حذف فالنصب للمنجر وان حذف فالنصب اذا حذف حرف الجر حرف الجر يبقى المجرور كيف يبقى منصوبا ولذلك ماذا نقول منصوب على, زي الخافر. على زي الخافر. نزع الخافر على نزع ولذلك نقول مثلا ما هو الكلام لغة لغة ما هو الإعراب لغة ما هو الفعل لغة ماذا نقصد بقولنا لغة من يعلم لغة هذا قالوا كثير من العلماء قالوا في عربي منصوب على ما بنزع الخافض يعني ما هو الكلام في اللغه لاحظتم اذا الكوفيون جوزوا ذلك والنمالك مالك معه وبعضهم وضع شروطا لذلك ولكن حرف الجر هكذا غير مضطرد الا مع ان وان وكيف حذف الجر غير مضطرد إلا مع أن وأن وكين بشرط أمن اللبس بشرط أمن اللبس هذه قاعدة افهمها جديدة حذف الجر يكون مضطرداً مع ماذا؟ أن؟ مع أن وأن, وأن وكين, وكين. دي ولكن لأمن اللبس بشرط أمن اللبس, اللبس. قل من هذا القيد. دائما اقول لكم الكلام اذا قيد بقيد فروح الكلام ذلك القيد اليه يتوجه الاثبات والحكم. وعليه يسلط الحكم. لاحظوا ماذا قلنا? حرف الجر يطرد يكثر مع ماذا? مع حروف ثلاثة على الراجح زالنا بعضهم غيرهم. مع حروف ثلاثة انا وان وكيب. هذا ماذا قال فيهم؟ قال نقلا وفي ان وان يضطرب نقلا وفي ان وان يضطرب مع امر لبس كعجبت ان يدو نقلا يعني منقول مع أن وان وكي ايضا وكي كذلك مع امر لبس بشرط ان يكون هناك امر اللبس كعجبت أن يد قدر لي هنا سبصنة حفظة عجبت من أن يد من يعطيني مثالا أن المصنف أعطى المثال الملك مالك أعطى المثال لأن عجبت أن يد أي من أن يد الله عز وجل يقول إن الله لا يستحلي أي ضريبة اي يضرب مثلا من ان يضرب ان الله لا يستحي من من ان يضرب من حذف هذا مضطرب اذا في هذه الحروف الثلاثه يكثر حذفه ولذلك لكثرته اجراه علماء النحو مجراش مجرأ القياس لكثرته أجرأه علماء النحو مجراش القياس ومع غيرها ما سمع منه يقال ويحكى ومع نفعل مع غير هذه القرفة وسمع أن هناك حرف نقول هذا يحكى فقط ويحفظ ولا يقاس عليه لاحظتم هذا؟ الوجه واضح سمط؟ كم الوجه هذا هذا السادس للي هو للسنة السنة الآن السنة ها الآن الوجه السابع طيب لماذا هذا كل الكور الأوجه التي ذكرناه لنعرف هل السادس للسنة الوجه الأول مبتدى لخبر المفعول خبر لمبتدى المفعول مفعول بالفعل المفعول فاعل نائب فاعل مجهول بماذا؟ بنزعي الخافر هذا هو السابس ها بنزع الخافر السابس الآن عندنا السابق. السابق ولا زلنا مع ماذا عندما يصح قراءة باب بالجر عندما يصح قراءة باب بالجر نقول باب الإعرام هنا ماذا نقول الوجه السابع عندما سحت قراءتك باب الإعراب تقول باب الإعراب باب الطهارة باب الصيام باب العموم وهكذا في الاصول وفي الفقه وفي كل شيء كيف تعلموا هذا؟ هذه الترجمه لا تعلموا هذا السابق مجرور بحركة الإتباع الاعرابي كيف هي باء باء, باء الاعراب كيف هي سعب صنع باء الاعراب كيف هي مشهورة بابو بابي الاعرابي بي بي فحركة الاتباع ولذلك هناك قراءه الحمد لله الحمد لله بحركة ماذا؟ حركة الاتباع اتباع اللام هنا لكن هنا اتباعش باب الإعلان اتباع الباء لاحظ طيب باء تبعت باء هذا الوجه كم الوجه الثاني الوجه الثامن قالوا يجوز نصب باب باسم فعل محدود تركزوا معي في هذه الوجه قالوا يجوز إيش باسم فعل محل أن يكون منصوبا باسم فعل محل ماذا تقدره أعطيني اسم فعل أعطيني اسم فعل هاك هاك دونك عليك ها مثلا إذا قلت باب الاعراب فنقول هنا باب مفعول لمن لاسم فعل محدود قدره هك باب الاعراب هك اسم اسم اسم كأنبنا خذ, خذ. لهذا قال بنو مالك والفعل من أسمائه عليك وهكذا دون الكلام إليك هك هك عليكم أنفسكم عليكم ولي هذا بنو مالك ماذا قال في حروف الجر هك حروف الجر ما قلتش هك حروف ولا له هاك حروفه يعني خذ حروف الجر اسمه فعل بمعنى الأمر خذ فهنا هاك باب إعرابي أي خذ باب إعرابي فماذا يكون هنا في العرب الساعة السنة ها يعني بلي هاك هاك اسمه فعل بمعنى خذ أين فاعله ضمير مستقر فيه وجوب ولا جواز وجوبا تقديره أنت أيها الطالب وباب ماذا ماذا تقول في العرب؟ باب مفعول به وباب مضاف والإعرابي مضاف ديه. طيب في كل الوجوه الثمانية الآن كم هو الشيء؟ ثمانية في كل الوجوه الثمانية مضاف إليه في كل وجوه الثمانية طيب وكيف هي من بالاضافه ما بالاضافه الدال للمدلول هذه الوجوه الثمانيه المضاف اليه هناك فيكم بالاضافه الدال للمدلول معني ايش معناها اضافه الدال للمدلول اي باب باب دال على الاعراب باب دال على الاعراب مشي باب هو الإعراب باب الإعراب باب على الإعراب يدلك على الإعراب هذا الباب يدلك على أحكام الإعراب يدلك على حقيقة الإعراب يدلك على أقسام الإعراب هذا اذا تكلم عن الحقيقة. باب هنا قلنا من باب إضافة ماذا الدال إضافة الدال المدلول إضافة الدال إلى المدلول كما يقول فيكون التقدير باب دال قلت ساخسون باب دال على دال عرب دال عرب دال عرب دال عرب دال دال عرب دال دال على الإعراب. معنى دال عرب دال على حقيقتي إذا طبعاً على الحقيقة. دال عرب دال عرب دال عرب دال عرب دال عرب دال عرب دال عرب دال عرب دال الوجه دال عرب دال عرب دال عرب دال عرب دال عرب دال جدا جدا جدا جدا لماذا؟, لماذا قالوا ضعيف جدا اذا لا بد ان تقيم الدليل على انه ضعيف هاتوا برهانكم وان صادقين هل عندكم العلم فتخرجوا لنا اعطيني الدليل على ان هذا الوجه ضعيف سبسمه ما هو الدليل الجواب اسم الفعل لا يعمل محذوفا عند الجمهور واسم فعل أصلاً. أصلاً. اصلا هو مشتق هو ومع ذلك يعمل محذوفا لا يمكن يعمل محذوفا اذن اجاز ابن مالك العمل بشرط بشرط اجاز الامم المالك ان يعمل بشرط محذوفا عند الجمهور لكن بشرط ما هو الشرط من يذكر لي الشرط من يذكر الشرط أن يكون اسم علم المعنى لا أجاز بن مالك بشرط تأخر ما يدل عليه بشرط تأخر ما يدل عليه وما دليلوه وخرج على ذلك قول الشاعر بيت المعروف وهذا البيت يحفظوه هذا البيت هو من الشواهد التي يستدل بها العلماء على أن اسم الفعل يمكن أن يعمل أن يعمل ماذا؟ عمل الفعل عمل الفعل وهو محلف بشرط تأخر ما يدل عليه وذكروا بيتا وهذا البيت ينبغي أن يحفظوه أي كل طالب كل طالب سهل كل طالب وطالبة طبعا لان معنا الطالبات حتى لا يغن البيت يقول يا أيها المائح دلوي دونك يا أيها المائح دلوي دونك إني رأيت الناس يحمدونك من يعيد البيت يا أيها المائح دلويدونك دونك إني رأيت الناس يحمدونك إن الشهيد لا قل بيت أولاً يا أيها المائح دلويدونك دونك إني رأيت الناس يحمدونك هذا البيت من الذي يستدل به من الذي يستدل بهذا البيت استدل به من قال بجواز تقديم معمول اسم الفعل عليه ومن هو من قال به؟ قال به الكسائي وقال به بعض الكوفين لاحظت سيد صمد؟ هذا البيت؟ قال قلنا من يستدل به أولا؟ لا من يستدل به من قال بجواز تقديم معمول اسم الفعل معمول اسم الفعل وقال بيمن الكساء وقال بيمن اخر وبعض الكوفي على هذا القول ماذا نقول في هذا البيت دون دلوي. دلوي ماذا يكون في الاعراب اذا بالاعراب يتضح الصواب مفعول ها مفعولش دونك طيب مفعول به منصوب وعلامه نصبه فتحه مقدرة. على اخره من عند ظهري يشتغل المحل والحركه والياء ضمير مبني على ماذا في محل جر مضاف ايش اليه مضاف وهو معمول, معمول من معمول لمن هنا معمول اسم الفعل دونك دونك دونك اولى مقدمه ولا مؤخره مؤخره مؤخره لاحظتم نعم لانها مقدمة ولا مؤخر يا ايها المائح دونك دلوي دونك دلوي هي في الحقيقه مؤخر ولكن هناك ما يدل عليها كانها مقدم ها طيب يا ايها المائح دلوي دونك دونك دلوي دونك دلوي فسقي منه هذا قال به الكسائي وبعض الكوفي أما الجمهور ماذا قال؟ ماذا قال الجمهور؟ الجمهور ذهب إلى عدب الجواز قالوا لا يجوز تقديم لا يجوز تقديم معمول اسم الفعل عليه لا يجوز تقديم معمول اسم الفعل عليه. طيب ماذا تقولون في البيت؟ ما دمت ترون أنه لا يجوز ماذا تقول في البيت؟ قال البيت يأول. قال البيت إما أن نقول الشاعر أخطأ وهذا بعيد لا يقوله إلا قلة وإما أن نقول البيت يأول وأوله على ثلاثة أوجه من الإعراب وأوله على ثلاثة أوجه من الإعراب لو تذكروا لي وجها واحدة وأنا أعينكم وأذكر معكم أحد الأوجه سعد اذكروا لي وجها واحد. الوجه الأول أنا أبدأ إذا دلوي يا أيها المائح دلوي دونك تكون دلوي مرفوعة تكون مرفوعة وليست منصوبة وإذا كانت مرفوعه فما موقعها في الاعراب مبتدا واين خبره دونك ودونك انا ماذا تقدرها وبماذا تفسرها بمعنى قدامك يعني قدامك دلوي قدامك قدامك ويكون الكلام حينئذ كناية, كنايه عن مال كنايه عن طالب ملئ من ادلو كان عطشان او كنايه عن طلبي سقي الماء اما انه طلب الماء فقال له دلوي قدامك دلوي قدامك اشرب دلوي قدامك اشرب هذا يكون مبتدا وخبره هو اشرب قدام قدامك, قدامك. ظرف يصحوا اخبر. اخبروا بي نعم الميقول النبالك واخبروا بظرفنا وبحرف جر نوينا معنى كائن او استقر او نوينا معنى كائنا او استقر يصحوا اخبروا بي زيد عندك زيد المبتدى عندك ظرف يعني شواف العرب خبر كائن عندك كائن عندك ها زيد عندك إلا في وكذلك في الجرامجر أخبروا بضرف أو جر. أنا مثلا إذا, إذا سئلت يعني دعنا بما ان ذكرت هذا هل يصح أن يكون الجرامجر أو ظرف خبرا لا بأس ان اذكر لكم حكاية وقعت هذه الحكاية عندنا بالمغرب عندما نختم الألفية طبعا الطلبة يمرون على أصحاب الأموال يجمعون منهم الاموال ليقيموا ماذا؟ حفلا كبيرا ويحضر فيه العلماء والمشايخ وتكون الكلمات ويشجعون الطلبة بإلقاء الكلمات وتكون هناك أسئلة للمشايخ يجمعون اموالا طائرة بعضها تدفع للمشايخ الذين يدرسون عندهم وبعضها يعني ما شاء الله يقام بها الحقف والباقي يقسم بين الطلب فذهبوا إلى بيت أصحابهم كلهم طلبتهم طرقوا الباب وخرج فقيها يدرسوا له قال ما نطلب؟ قالوا نحن طلبت علم ختمنا الألف وكالعاده ندور على البيوت نجمع الأموال لقاء حفل كبير. فقال أعطيكم وقال له مبلغا كبيرا كذا وكذا إن أعربتم لي أفي الله شكو إن أعربتم لي أفي الله شكو. فالطلب طبعا كانوا متمكنين فأعربوها ومن يعربوها منكم سمح سب صلّت أفي الله شكو. همزة همزة استفهام في حرف جر لي. الله مجهور وشك مبتدى مؤخر وفي الله جروا مجهور خبر مقدم مقد. هل يجب إعراب آخر وليس هذا الإعراب قال لهم هل هناك إعراب آخر أما هذا الإعراب خلت تعرفه هل هناك إعراب آخر فقالوا نعم هناك إعراب آخر قال ما هو قال أفي الله الهمزة همزة استفهام في حرف جر الله مجهور شك فاعل شكّن فاعل لم تسمع به شكّن فاعل قال يمكن أن يكون الجرم جر يرفع فاعلا قال نعم قال إذا ما الذي يرفع الفاعل فذكر له الذي يرفع الفاعل منهم جرم جر الضف إذا تم ولذلك يقول يرفع فاعل بفعل اسمه وباسم فاعل وما في حكمه ومصدر اسمه والتفضيل وظرف نعتمد والتعديل ونحو مكي ونحو سالي اسم احل محن الفعل طيب القرشي هل سمعتم أن يا أنسا الفاعل يا ان ترفع الفاعل كما أن الجرم الصور يرفع الفاعل كما أن الظرف يرفع الفاعل على كل أنا ذكرت هذا لماذا لماذا ذكرنا هذه المسألة ليبين لكم على ان دلو دلوي في مسألة دلوي يعني إما ممتدى وخبر دلو ما موقعه في الاعراب هذا الوجه الاول يكون مبتدا ودونك خبر لان استعصمت قال دونك الظرف هل ممكن ان يكون خبرا فقلت يكون خبرا ويرفع فاعله أو الجواب الحكم كما يقول محدده. طيب هذا الوجه الأول الذي أجاب عليه من الوجه الثاني ما هو؟ قالوا دلوي مرفوع. لماذا مرفوع؟ قالوا لأنها خبر لمبتدا مقدر. مبتدا محلف مقدر. مبتدا محلف مقدر. قدروا واسدي. قدره. هذا دلوي. يعني كأن سائل قاله أنا عطشان سقيني. قالوا هذا دلوي. او قال له اريد ان املا الماء قال له هذا دلو هذا دلو فيكون المعنى هذا دلو دونك اي هذا دلو خذه هذا دلو خذه فاسقي به او اشرب اذا هذا الوجه الثاني الذي ذكره ذكر الوجه الثالث اذا سلمناه او اذا سلمه قالوا نحن مجرد طلبه بأن دلوي يكون في موضع نصف ولكن دلوي المنظر منصوبة بدونك بدونك طبعا هذا بدونك الجواب هي ليست منصوبة بدونك المنظر هي هذا المنظر بتقدير يقولون بتقديري فعلا بتقديري فعلا المنظر قال خذ المنظر دونك هذا ماذا تكون؟ دونك هي المفسرة لذلك الفعل المقدر دونك هي المفسرة لذلك الفعل المقدر طيب من يذكر البيت الآن؟ لاحظوا الأوجه الثلاثة السعب صمد واضح. واضح إذن الظاهر أن هذه الأوجه سليمة وهذا هو الأصل وما سمع يقال وما لا فعل يا أيها المائح من يعلم هذا البيت من يعلم منكم هذا البيت أنت يا أيها يا حرف, نداء. يا حرف نداء لا يا حرف نداء أنا بس فقط يا حرف نداء نائب عن فع لذلك عندما نعرف ماذا نقول النداء ما معناه طلب الاقبال بياء او باحدى اخواتها وللمناد النائي او كنائي يا واي واكذا ايا ثم هيا والهمز للداني ووالي من ندي لاحظ يا فكانك عندما تقول يا احمد كانك تقول ادعو احمد ها يا احمد فكانك قلت أدعو احمد في كل حروف النداء نفهم هذا فاذا نقول في الاعراب في حروف النداء اقل شيء اختصره وبعدين ان شاء الله نتوسع فيه قل حرف نداء نائب يا حرف نداء نائب عن ماذا او قل نائب عن فعل عن فعل يا اي أي من موقعها من الاعراب منادا منادا كيف يكون منادا؟ مبني على الضم. مبني على الضم في محل نصب. طيب قول لا. التنبيه. التنبيه. ايها التنبيه اسم لماذا؟ هو نفس ما قيل فيه. شنو هو التنبيه؟ ما هو التنبيه؟ تن تنبيه المخاطب. تنبيه المخاطب هنا للسماع إلى ما يلقائه إلى ما يلقائه وأيضا يعني. لإزالة الغفلة عنه ولذلك كان يقول عبد الله بن عباس عفوا عبد الله بن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه لا تنسوا هذا الذي بيّنت لكم في مسألة تنبيه تنبيه إلى ماذا؟ إلى المخاطب إلى ما يلقى, ما يلقى اليه أو إزالة, إزالة إليه. الغفله عنه لا تنسوا أهل. هذا سينفعكم إن شاء الله في كتاب الله وفي سنتي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها يا أيها المائح ما المخافته؟ لا كلمة. أي. قال الأصل الأصل في أي أي طبعا أنا أحكي أحكي أرعي حتى لا تقول لحن الأصل في أي الإسم الذي يأتي أن يكون نعتم وكذلك بعد اسم الإشار وإن نعم، وإن نعم. وإن أتاك اسم معرف بأن بدأ إشارة فنعت أو كذلك هنا. إلا في بعض الصور هذه ستأتيكم إن شاء الله. يعني يعربونه إعرابا آخر، كالعطف وغيره. قاعدة أغلبية. نعم، هذه قاعدة أغلبية. طيب. يا أيها المائح. لاحظنا هذا دلو من الاعراب سداد الصوت يا ايها الماء دلوي. مبتدا الآن الان يعني على ما قال الجمهور مبتدا مرفوع بالضم الظاهر عفوا بالضم مقدرة على ما قبل الياء من عنده هو يشتغل المحل بحركه المناسبه او مفعول به بفعل محذوف تقديره خذ ويدل عليه ماذا؟ يدل عليه ما بعده على مذهبنا من؟ ابن مالك على مذهب ابن مالك منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل الياء أو نقول خبر لمبتدا المحذوف تقديره هالدين. هذه دلوي هذه دلوي مفهوم؟ طيب ودلوي أتم الإعراب دلوي مضاف وياء المتكلم مضاف مضاف إليه مضاف كيف يكون؟ نبنى على السكون في محل ماذا جر جرّين لأنه مضاف دونك دونك تفسير دونك ضف مكان دونك ضف مكان هضربوا ماذا ضف مكان منصوب على ماذا منصوب على الظرف منصب على الظرفية أين عامل أين عامل عامله هو منصوب بفعل محيوف منصوب عامله الفعل المحلوف أو معنى الاستقرار على الخبر معنى الاستقرار على الخبر أو معنى الفعل في الإشارة المحلوفة ماذا أخر والآلف ماذا تكون دونك ما موقع الآلف في دونك الآلف الإطلاق آه. الف الإطلاق حسنت آلف الإطلاق أكم البيت يا أيها الماءح دلوي دونك إني إن حرف توكيد ونص ويأم تكلين ما موقعه في الإعراب ما موقعه في الإعراب اسمها نصب ولكن كيف هو كيف هنا اسمها مبني على السكون في محل نصب نضمن طيب يا أيها الماءح دلوي دونك إني رأيت رافع المض مبني على السكون رايته رأى أو أن اول نقول ان على خلاف وتام تكلف فاعل مبني على ماذا على الضم في محل رفع فقلنا وقد سبق أن قلنا تعرف دائم ملازما للرفع يعني هذا قلنا فخمسه مختصة بالرفع ال2 و الجمع ون النساء ويا وتضمين حفظنا الرط مفهوم يعني اني قل محيني رأيت الناس الناس ما مقفلها مفعول مفعول لمن مفعول رأيك مفعول أول نعم بالفتحة مفعول أول رأيته. يحمدونك ماذا ما وقعه في العالم يحمدون يحمدونه هذا في المضارك كيف هي يكون في المضارك مفعول هي. ثبوت النوم, النوم. العامل وفي الرفع طبعا التجرب والناصبي والجازب وإن فاعله الواب الواب نعم. وهو الجماعة فاعلة او جماعة ف فخمسة مختصة بالرفع أوه. ألف وإثنيني وواو جماعة دونك يحمدونك والكف كف مرف طبيب <تصفيق> رأيت ولا خفض في طيب طيب جر على لساني ما لا يقسم يحمدونك ضمير متصل في محل, في محل مبني على الفتح في محل نصبين مفعول مين والالف للإطلاق والجملة الفعلية يحمدون كما موقعها في الإعراب مفعول ثاني رارة مفعول ثاني لا تقول ثاني هذا ضعيف جدا قل ثاني أو قل الثاني دائما ننقص إما إذا كان ثاني لا تقول ثاني هذا لحل أو ثاني بدون أن هذا ضعيف بل قل ثاني ثاني هكذا في المنقوص طيب ماذا نقول مفعول ثاني مفعول ثاني لماذا لرأة لرأيت طيب لأن رأى سبق قلنا هي تنقسم الى ماذا أو ج رأى البصرية ورأى العلمية هذه هذا العلمية والحلمية والمذهبية والجزائية والجزائية طيب اذا كم وجه ذكرنا في إعراب الترجمه ثمانية أوجه وكم قلنا من الأوجه 11 وجه من يذكر التاسع؟ نذكر خبر لا الوجه التاسع هذه هذا أنا أعرضت عنه الآن الوجه التاسع ركزوا جمعا سهل مبتدا والخبر ما بعده مبتدا وما بعده يكون خبر لاحظ والمبتدا المبتدا وما بعده يكون خبر واضح بعض الاخوه يعني إذا, اذا لم يفهم ربما يترك العلم هذا خطا دائما كما كان يقول لنا احد مشايخنا الأذن خزانه فلو كان كل واحد يأتي في اليوم الأول ويفهم كل العلم لما بقي في الدنيا جاي. إذا اليوم إذا حصلت فائدة واحدة أنت المسعود الماجور ثم أيضا حصلت فائدة وتكتب في مجلس طلبة العلم عند الله عز وجل وتحفك الملائكة وتضع عليك أجنحتها ويكتب مجلس السكينة لاحظتم؟ إذن الأذن خزانة عندما تفهم إن شاء الله هذه الفوائد كلها تستحذرها وثم نقول لكم مع القضية اجتهدوا هذه القواعد التي أذكر لكم لا أريد أن أدرسكم من نحو هكذا فقط وأنا أعرف هذا ولا أريد أن أتوسع يعني ممكن إذا توسعنا لربما لا نفهم شيئا ها؟ ولذلك انا احاول اقرب لكم ماده النحو انها هي سهله هي سهلة هي في الاول تكون صعبه شيئا ما. انما تستد عندما يسهلها احفظ أن تحفظ تجتهدوا لاحظتم ان الاشياء نذكرها الان في العرب كلها سبقت فاذا حفظتوا تمارين عليكم وحاولوا ايضا ان تعلموا غيركم عندما تفهم درس اذهب وتدرب حتى في زوجتك حتى مع أولادك حتى مع أمك افعلوا كما كان يفعل السلف كان الواحد إذا ذكر اخر أحاديث يكررها وكان لهم أمر فمرت ايقظها أيقظها وقال اسمع، اسمعي، فصارت تسمع حدثنا, حدثنا, حدثنا فلا فقالت له يا سيدي أنا حافظتها وانت تكرره كل يوم قال اعيديه علي فاعادته عليه علي. حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان وتركها بقي اسبوع قال لها اعيدي علي ما كنت حفظت قالت الله لا أذكر ولا حفظ واحدا قال من ذلك اخشى من هذا اخشى أنا. من هذا اخشى من هذا النسيان ولا تترك التكرار فيما حفظت وكما يقولون الحفظ خوان, الحفظ خوان لذلك لا بد من الكتاب يخونه لهذا قالوا ما كتب قر وما حفظ فر لذلك يقول ايضا الكلام اذا لم يقيد ضاع العلم عفوا اذا لم يقيد ضاع والكلام اذا دار بين اثنين شاع قيد قيدوا العلم بالكتاب واحفظوا من باب وحصل ما في الصدور وليس ما في الصدور الحفظ لماذا للمراجعه لكن لا تعتمد دائما على التسجيل وعلى الحفظ عفوا وعلى الكتابه فقط احفظ وراجع حتى يترسخ الحفظ وحاول ان تراجع قبيل الفجر دائما اقول لكم قراءه الصحه لا تحتاج الى إعادة النظر واسالني انا لا تحتاج الى إعادة النظر إيه؟ اسال المجرب ماشي لا تسأل طبيب ولا تنسى الطبيب ما لا تسال طبيب هذا خطأ ولا تنسى الطبيب اذا حاول المراجعة وهذا الامر السهل جدا فلذلك اقول التاسع هو ان نقول ماذا نكون مبتدا الخبر ما بعده العاشر عكسه ايش هو عكس محمد؟ العاش عكسه, عكسه. خبر والممتدى ما بعد قلنا مبتدا والخبر ما بعده والان العاشر نقول خبر والمبتدا ما بعده ها يقدر ها. طيب هناك هذا الوجه العاشر معنا لا. بقي لنا وجها آخر هناك أوجه أخرى أعرضنا عنها ولكن هذا الوجه الأخير هو إيش الوقف لا. الموقوف يسميه العلماء الموقوف هذا الوجه يستحضره جيدا عندما نصل إلى باب الإعراب سنقف عليه وسنحتاجه ان المصنف سيقول باب الاعراب. الاعراب هو تغيير اواخر الكلم لاجل ماذا؟ لقع هذا طيب. ليش اختلاف عوامي. ايش معنى اختلاف عوامي؟ تحاقبها. جاء عامل الرف وذهب وجاء عامل النص وجاء جاء عامل الجر. طيب. تصييرك الاسم مرفوعا او منصوبا او مجرورا بعد ايش؟ لا طبعا العالي بعد ايش؟ بعد ان كان موقوفا فلاحظ، لان زيد موقوف زيد موقوف فلما دخل عليه عامل الرفع كيف صار مرفوعا فلما دخل عليه عامل النص كيف صار منصوبا ولما دخل عليه عامل الجر كيف صار مجهورا ولهذا يقول العلماء هذا النوع هو موقف. ايش هو الموقوف, الموقوف. هذا كالاعداد المصروده 1-2-3-4-5-6-7 إلى آخر. هذا الوجه ضعفه الجمهور وارجحه بعض الشيوخنا وقال لأن المفرد وعندما نقشناه قال لأن المفرد قبل التركيب شوفوا قاعدة أستخدم من الوادي ودائما نشكر من علمنا دائما أشكر من معلمك فقال لاحظ الفائد الذي قال لنا المفرد قبل التركيب هل يوصف بإعراب أم ببناء المفرد قبل التركيب هل يوصف بإعراب أم ببناء لا. الجواب المفرد قبل التركيب لا يوصف بإعراب ولا ببناء وقف ولهذا سيأتيكم إن شاء الله تصيروا كالاسم مرفوعا أو منصوبا أو مشهورا بعد أن كان إيش موقوفا موقوفا ركزوا معي فيها لاحظتم اذا هذا قسم كان 11 من يحصل لي ويذكر لي هذه الأقسام طبعا أعيد وأكرر أن يقال في إعراب التراجي في كل الكتب وفي كل الفنون ما قيل هنا كل الفنون هذه الأوجه التي ذكرنا تذكر مع كل الفنون وفي كل تراجع سعر اذا إذا قيل لك حصل لهذه الأوجه ولو إجمالا فتقول الوجه الأول ما هو خبر للمبتدئين محذوفين الوجه الثاني مبتدا, مبتدأ لخبر المحدث. الوجه الآن نأتي معرف. يعني لا ترطبهم كما قلت لك أنا. الخبر خبر الوجه الأول شو؟ مبتدأ, مبتدأ, مبتدا لخبر المحدث الثاني خبر مبتدا المحدث الثالث مبتدا لخبر الخبر وما بعده. لأن نأتي مع المبتدا. <تصفيق> الرابع خبر. خبر المبتدا ما بعده. الخامس فاعل بفعل محذوف السادس فاعل نائب فاعل لفعل لفعل محذوف السابع مفعول بفعل محذوف الثامن منصوب منصوب باسم فعل محذوف التاسع منصوب بنزع الخاف منصوب بنزع الخاف العاشر مجرور بحركه ايش بحركه ايش بحركه, بحركة إتباع بحركة الإدلة 11 موقوف إذن المجموع كميان 11 عشر. عشر نوعا من أنواع الإعراب في التراجم والأبواب كلها أينما وجدت إلى يوم القيامة أينما وجدت إلى يوم القيامة واسمحوا لي ساعتان في إعراب الترجمة ولكن فلا نعيد إعرابها وهي كما ترون حبلة <تصفيق> من القواعد والفوائد لمن أراد أن يؤصل المشكلة شبابنا انهم يقرؤون نتفا هنا وهناك, وهناك وهناك ويصبح ماذا حتى ولو أكثر من قراء يصبح يفهم أشياء لكن يؤصل ويصبح عالما لا كما قال الشيخنا الشيخ عثمين وغيره وكما قال أيضا الشيخ بكر أبو زيد لا يصبح عالما تماما هي مشكلة المفكرين والعبصرين نعم ولذلك أنصح عندما تريد أن تقرأ كتاب ابدأه من جلدته إلى جلدته اقرأه كاملا اعمل برنامج اقرأ ولو ولو إن كنت كسولا مثلي اقرأ خمسين صفحة في اليوم أقل شيء ونحن نقرأ داخل السجن 300 صفحه فيا مع التسجيلات من نسجل الفوائد وقد استخرجنا منه كثير من الفوائد يعني اذا فعلت هذا تحصل فوائد كثيره وانظروا اذا اخذت اي كتاب وقراته فعلا ختمته لكن ختمته في ثلاث سنوات والله لا تستفيد من شيء لكن اذا اخذت الكتاب وصير تقرأه بالتركيز والتأمل والتفكر والتدبر ومعان النظر وإنعامه ستستفيد عندما تختم الكتاب تكون الأفكار تتزاحم والفوائد كثيرة هنا توسع مداركك وإلا كما قال الشاعر ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار والله تعالى أعلم وأحكى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأستسمح وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم ولعل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله نتكلم على باب الاعراب وتابعونا بإذن الله عز وجل وبهذه الطريقة أظن أن الفهم واضح وأن ما ذكرناه لا يحتاج إلى زيادة بيان وأن مثل هذه الاعراض ضروري لكل طالب والله تعالى أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته